قال رب بما أغبيتني لأزينن لهم في الأرض ولأغينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم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 إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يُدْخَلُونَهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ